a m s a r r y م ل س و ع ه النابلسي ا ل ع ل و د الاسلاميه Thank you. قد ت ج ل ي ت لقلبي يا رسول الله قد لقلبي تجليت ل تجليت في قلبي يا م ي س و ع ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي